ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تعطينا بالملائكة إنك. من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ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 لا يؤمنون بي وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إن لما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظر إيد وحفظناها من كل شيطان رجيب إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبيد والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواصي وأنبتنا فيها من كل شيء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 وأرسلنا الرياح لواطح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كروه وما أنتم له بخازرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 من حميم مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدٌ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس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 117. قال فاخرج منها فإنك رجيب 118. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 119. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المُضَرِّين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أوى تني له زينا لهم في الأرض ولأغو ينهم أجمعين.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 إنما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيوب ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسوا فيها نصب وما هم منها بمخرجين ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال يبشرتموني على أمام من السنين الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكم من القانطيد قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ضال 114. وما خطبكم أيها المرسلون 115. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 116. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون Akan kembali ke tempat yang mereka tinggali, dan kami datang kepadamu dengan kebenaran, dan kami tidak berkhianat. Jadi, pukullah orang-orangmu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 فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل الظالمين فاتقمنا منهم وإنهم مال بامم مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتيت فاصفح الصفحة الجميل Inn Rabbak huwa al Khalaq al Alim, waladz aatina k sabgam min al Muthani wal Qur'an al Alim. La t muddan ainek ila ma matagna minhum. ولا تحزن عليهم وخف جناحاً كل المؤمنين وقل إني أنذير المبين كما أنزلنا على المقتسبين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 إنا كفينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يغيق صدرك بما يقولون.